Book 2 Osemdeset i tre Thelatha wathomanun Thelathata wathomanun Prošlost tri Almadhi, Rokam thalatha Almadhi, thalatha Telefonirati الاتصال يتصل تليفونيراوسام لقد اتصلت لقد اتصلت سيالو سام فريمه تليفونيراو كنت اتكلم بالهاتف طوال الوقت قمت بالاتصال طوال الوقت بيتتي. السؤال يسأل بيتاوسام سألت سألت وبيق كنت اسال دائما كنت اسال دائما يسبرياتي الحكي يحكي ispričao sam hakaitu hakaitu ispirčao sam cjelu priču hakaitu alqisatati kullaha Učio sam da rastu raatu uči sam cijelu većer lakad kun tu edruu tu elelme lakad raatu to al leili raditimel jamelu sam. A tu Amel cieli dan. Ku tu lameli Kum tu bil lameli treel jeumi. Jesti. El jekulu je o سم سيالة يالة أكللت كل كل أكلت الأكللة كله